اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Shabbat <imitation> يا نور هذا الكون يا شمس الدجى قل لي بماذا أستقي كلماتي قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب والزفرات